كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أذراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين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 على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحزوبون ثم إنهم لطالوا الجحيم ثم يقال 124. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين 125. وما أدراك ما عليون كتاب مرحوم يشهده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 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَالُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَالُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا في يوم ثن يوم الذين امنوا من الكفار